بِسْمِ اللَّهِ مَا لِي رُوحٌ مِنْ رَحْمِ الضِّيَاءِ رَبِّ اللَّعَالَمِينَ مَا لِي رُوحٌ بِمَا لَكِ يَا تعيد الودين السمول في علي